جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 فمن يعمل مطال ذرة خيرا يره ومن يعمل مطال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا